الحمد لله ما شبه هدى وحبة ما تكلم جزء في الحشاة رأى وحين من ذا حبدر الله كش جزء في الحشة ترى